بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ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 وَإِنَّ لَكُمْ فِي النَّعَمِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْخُلْقِ تَحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ افلا تتقون فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم وله شاء الله لانزل ملائكه مما سمعنا بهذا في اباب الاولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء آلام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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنزَلَ نُزُلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ مبتلين ثم انشأنا من بعضهم قرنا قرينا فأرسلنا فيهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واطرفناهم واترفناهم في الحياه الدنيا ما هغا غير بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ أَيَعِظُكُم أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هاي ها تا هاي ها ترمات وعدن انه هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين انه هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبوا قَلَّ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبَعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِم قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتِنَا جَلَّهَا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّتِنَا جَلَّهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْبَعُ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذَّبُوهَا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبِعْدٍ لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَانِدِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمِهِمْ هَٰؤُلَاءِ عَابِدُونَ فَكَذَّبُوا هُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِن مَرْيَمَ وَأُمِّهِ آيَةً وَأَوَيْنَاهُما إِلَى رُبُوَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً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 وسارعون لهم في الخيرات بل لا يشعرون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يعطون ما وَقُلُوبُهُمْ وَجِنَّهُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ مُرَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ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 حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبر القول؟ فَأَلَمْ يَدَبِّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمْ لَوِ انْ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع ولا بصار ولا فئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قال قَالُوا لَوْ نُعُدْ قَالُوا أَئِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَلَمَّا بُعْثُونَ لَقَدْ عِذْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ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 قُل فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَنَاتِيَنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ اذن لا ذهب كل اله بما خلق ولعن بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يصفون عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون متخذ الله من ولدا وما كان معه من اله اِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَنَعْلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ قُل رَّبِّ إِنَّمَا تُرْيِدُنِي مَا يُعْذِبُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ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 حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب, قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا, كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ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 قالوا لبثنا يومًا أو بعض يوم فأسأل العادين قال إلا بثتموا إلا قليلا لو كنتم كنتم تعلمون فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إله ناخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين